إِ أَو حَيينَ إلَكَكَمَ أَو حَين إِلَ نُحًا نَ بينَ أن النَّذين مِ ذَق الذج و أَ حَ إلَائذَراج مو إب ائس ح قوو والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود 1. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 2. ورسلا قد قصصناهم عليك 3. سَتَكِيْمَا وَسُلَمًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَنَّ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حجة وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يُشَاهِدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِ اشهدون وكفى بلاه شهيدا إن الذين كفروا وصدوا إلا طريق جهنم لمن خالف ديننا في داء فالناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفرون إِنَّ لِلَّهِ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ امْرِئٍ